طغوا ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما يتاخرون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 كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم دابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إن إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريس أبا أي يكون مع الساجدين قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُم مِّن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقلط من رحمة ربه إلا الضالون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 نهالا من الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث سؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سفرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها ساكلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجين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 فالتقّنَّ منهم وإنّهما ذبِّ إمام مُبين ولقد كذّب أصحاب الحجر المرسلين وألتيناهم آياتنا فكانوا عنها مُعرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوت آمنين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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا أَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَالِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ